ثانيا عباراته في المنهج السلسين الأول الأولى قال الأولى قال أهل السنة هم أقرب الطوائف إلى الحق ولا ينظر أن نقول هم أهل الحق ثم سجل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقتل عمارا أدنى الطائفتين إلى الحق وقال نجد في أقوال الفقهاء هذا القول هذه مسألة تبقى على الطلاب على سبيل التلقي ولا يخفى ما ديها من الخلط والخلط طيب اصبر هذا هذا قوة الذي يعتقده أن أهل السلوة هم عن الحق ألم يعني الذين آمنوا أن قلوبهم لإذن الله وما نزل من الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضعهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قياه في الساعة فهم أهل الحق وليس معناه أن أولئك ليسوا مسلمين وكلمة أقرب لا تدل على أن أولئك أهل كنان. والله يقول ويسألونك عن الخمر والميت القلتيهما إذن كبير ومنافع للناس وإذنهما أكبر نزعهما أكبر من نفعهم أكبت نفعا في الخمر وأدان أنه إثم الخمر أكبر من نفعه من فصول المال ومن حصول كذلك أيضا يعني شيء من الغذاء لمن ربما إذا كان في غذاء لأن ربما يتعب ذاهبه لك في أو ما إلى ذلك فأدان الله عز وجل أن أن إثم الخمر أكبر وأكبر وإيش مهم أكبر أفعل تفضيل تجد المشاركة وزيادة. وقولون يا أكرب أسأل تفضيل يستضي المشاركة وزيادة وأولئك فموه وأولئك فموه يزكون الحجور ولا نعتبرهم كثيرا منهم من وما نعتبرهم عن سنة لكن كلمة أكرب لا تدر على أن أهل السنة أو على أن أولئك أهل السنة إنما كما تقدم أن الرجل طغى عليه الهوى والحب على هذه الدعوة وعلى من يقوم على هذه الدعوة نقول له ولأمثاله يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأل الله توقفاً فأدمئوا أمركم وشركائكم ثم ليصل أمركم عليكم هما هتم مقبوء هم إلي ولا تنذرون إني توقفت على الله ربي وربكم ما من بادة إلا هو عاقب بناصيتها إن ربي على سراط مستقيم فإن فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلق ربي قوم غيركم ولا تدروا له شيئا هذه الآية في سورة روز بذكر محاجة سبوت لقومه فنحن نقول لكم لأمثالك هذا القوم قلمتوا بعيدكم إن الله عليم بذات الخدور وهكذا لسنا بحمد الله مبالين بمن ترجفون به لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مره والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لو جاهلونك بها إلا قليلا ملعونين أينما تقضوا أخضوا وأتنوا تقضيلا قد كانوا البواحدة ربما صلى الله عليه وسلم ويسليه الله سبحانه بهذه الآيات وينجلها ينجل وينجل الله عز وجل على الأمة إلى أن يرسى الله الأرض ومن هذا ليس الذي قلته ليس بجديد إن الذين جاءوا بإذك عصبة منكم لا تحتبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل رئي من منهم ما اكتفد من الابن والنبن سولى كبره منهم له عذاب عظيم لو لا سمعتمون ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إذكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأجوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاببون نعم فهذا كما تسمع على أنه ليس بجديد وهذا الرجل يقول إلا أنه يقول إن أقرب الطوائف إلى الحق هذا ما هو قولنا فقط هذا قول سيحنا وهو مذكور مشهور عنه يعرف طلبة الأجلاء ليس من أنفالك يا أيها الساكت